فأخرج لهم معدلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أ فلا يرون أن لا يرجع إليهم قوَلَو ضَلّوا وَلَا نَفْعَ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ رَحْمَانٌ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا الا تتبعن اف عصيت امري قال يا ابنا امم لا تاخذ بلحيتي ولا براسي انني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصد بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لامسا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفُ‌نَّهُ فِي الْيَمِّ السَّاخِنِ انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما